الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد فيقول المؤلف رحمه الله والبدل وهو تابع المقصود بالحكم بلا واسطه وهو سته بدل كل نحو مفازا حدائق وبعض نحو من استطاع واشتمال نحو قتال فيه وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار بحسب بحسب قصد الأول والثاني أو الثاني وسبق اللسان أو الأول وتبين الخطأ مضى معنا في الدرس السابق الجزء الأول من هذا المقروء وهو بيان تعريف البدل وذكر بعض الأمثلة وبيان أقسامه أو ثلاثة من أقسامه بدل كل أي كل من كل واستشهد أو مثل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى مفازا حدائق فإن حدائق بدل كل من مفاز على قول المصنف رحمه الله وبدل بعض بعض من كل نحو من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع فمن بدل من الناس بدل من الناس فليس كل الناس واجبا عليهم الحج إنما من كان مستطيعا منهم وبدل اجتمال نحو قتال فيه من الشهر يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ف. السؤال ليس عن شهر الحرام أو عن كون شهر الحرام إنما عن القتال في شهر الحرام يعني هل يجوز أن نقاتل في شهر الحرام والقتال والشهر يجتمل والشهر يجتمل على القتال هل يجتمل الشهر على القتال أو, أو لا فهذا بدل اجتمال قتال فيه هنا ماذا ثم قرى الوصلي رحمه وإضراب وغلط ونسيان. هذه الثلاثة آه هذه الثلاثة الباقية ثلاثة أقسام الأخرى بدل إضراب وبدل غلط وبدل نسيان مثل للأول بقوله أو مثل للجميع بقوله تصدقت بدرهم من دينار الأول بدل غلط أو إضراب بدل إضراب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم إضراب الثاني بدل غلط الثالث بدل نسيان الآن قال تصدقت تصدقت بدرهم من دينار بذرها من دينار أهل. لاحظ هنا قال بحسب قصد الأول والثاني أو الثاني وسبق اللسان أو الأول وتبين الخطأ قوله بحسب قصد الأول أو الثاني الأول والثاني بحسب قصد الأول والثاني الآن أنت في بدل إضاء قصدت انت انك ات بدرهم ثم اضربت عن هذا القصد وقصدت شيئا اخر فقلت دينار ديناري فالاول مقصود واضح ثم واضح ثم اضربت عن هذا القصد وقصدت الثاني واضح هنا فهذا بدل اضرار تقول جاء محمد أعطيت محمدا زيدا أي أعطيت محمدا لكن أضربت عن هذا الاخبار وأردت أن تخبر عن إعطائك زيد. فقلت زيدا فهم تصدقت بدرهام هذا إلى مق... هنا كلام مقصود لا يوجد غلط ولا نسيان أنت تقصدت أنك تخبر بأنك تصدقت بدرهم ثم أضربت عن هذا القصدي وقصدت امرا الآخر فقلت دينار نعرب الآن أو نعرب تصدقت فعل وفاعل الباء حرف جر درهم من اسم مجرور والجار مجرور متعلقان بي تصدقت الان هنا ثم دينار نقول بدل إضراب بدل من ماذا؟ من درهم وبدل المجرور مجرور فدينار مجرور على أنه بدل <تصفيق> واضح الآن لهذا قال المصنف رحمه الله بحسب قصد الأول والثاني بحسب قصد الأول والثاني فأنت هنا قصدت الأول ثم أضربت وقصدت الثاني بدل الغلط بدل الغلط قال فيه قال او الثاني وسبق اللسان او الثاني هنا عندنا الأول هو الدرهم والثاني هو الدينار في الغلط أنت كنت تريد ماذا؟ تريد الدينار تريد أن تخبر بأنك تصدقت بدينار ولكن سبق اللسان فقلت بدرهم واضح ثم اتبعته بدينار دينار هنا يصير هذا بدل بدل غلط بدل غلط اي خطا اخطات ان تعوض ان تقول دينار قلت درهم فاعرضت عنه وقلت دينار فنعرب نقول تصدقت فعل وفاعل درهم اسم مجرور بالباء والجار والمجرور متعلقان بتصدقتون دينار بدل بدل غلطين، بمعنى انك غلطت في هذا انت كنت تريد الدينار ولكن اللسان سبقك، كاف فقلت درهم فلما قلت الدرهم اتبعته بماذا بدينار فالدينار هنا تابع على انه بدل من الدينار بدل ماذا اشتمال كل بعض نسيان لا بدل غلط لسان سبق اخطأت ثم قال او الاول وتبين الخطا او الاول وتبين الخطا انت قصدت الاول هنا في بدل النسيان قصدت الاول تصدقت من ثم تبين لك مخطئ انك انما تصدقت بماذا بدينار فتقول دينار لاحظ الخطا من النسيان النسيان انت لم تقصد الاول الغلط انت لم تقصد الاول قصدت الثاني تريد ان تخبر أنك تصدقت بدينار لم يخطر ببالك ابدا الدرهم لكن في اثناء اللفظ أخطأت فقلت درهم هذا غلط أخطأ لكن في النسيان ماذا انت نسيت انك تصدقت بدرهم انت ماذا قصدت قصدت الاول هنا تصدقت بدرهم ثم تذكرت انك تصدقت بماذا بدينار وليس بدرهم إذن هنا كان مقصودا لكن لما نطقت تذكرت ان المتصدق به هو ماذا هو الدينار وليس الدرهم فقلت دينار فنقول دينار بدل نسيان مجرور وجره الكسر الظاهر على اخره مفهوم تقول ضربت زيدا ثم قلت عمرا أنت انت هنا ضربت تقول ضربت زيدا عمرا ضربت زيدا عمرا اذا كان نسيانا انت كنت ماذا قصدت انك زيد ثم تذكر انه ليس زيد انما هو انما هو عمر فهنا على حسب مراد المتكلم هو الذي يبين ضربت زيدا عمرا لاحظ هنا اذا عمرا بدل نسيان واضح الان انت قصدت زيد ثم تبين لك أنك أنك أخطأت إنما قصدت إنما تريد عمرا هذا بدل ماذا نسيا أنت قصدت زيدا ضربت زيدا عمرا لاحظ هنا ضربت زيد إذن قصدت أنك ضربت زيد ثم تذكرت إذن هذا نسيان ثم تقول هنا أنت تريد أن تخبر أنك ضربت عمر لكن لسانك سابق فقلت زيد ضربت زيدا عمرا واضح الان هنا نسيان آه عفوا هنا سبق لسان هو ماذا غلط يفرق هذا ابن شمه يفرق بين هذين الامر والا فهذا يعني الاولى ان نجمع كله خطا واضح وان كان التفرق لها وجه لكن في من باب التسهيل وكذا فالجمع اولى حتى انه اضراب حتى انه اضراب حينما تقول ضربت زيدا من باب النسيان ثم انا قد اضربت عن زيد واضح قد اضربت عن زيد الى الثاني وهذا لا حرج فيه كله اضرب الخلط اضرب والنسيان اضراب والاضراب اضراب فلو قيل انها اربعه وذكر الاضراب لتنا لكان, لكان اولى الله اعلم نعم الأولى، الاولى فإذا لم تبين فلا حرج، هو بدل هذا هو العصر بدل. لا إذا قلت بل هنا يسر يصير عطف. إذا قلت بل اذا قلت بل في جزء بعد بل وجهان النصب والرفع عمرا بل عمر ولكن في قضيه الابصح الله وعنه كلاهما ثابت عن العرب كلاهما ثابت عن العرب ثم قال المصنف رحمه الله باب العدد من 33 <تصفيق>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 شرعا المصنف رحمه الله فيما في ذكر ما يتعلق بالعدد وباب العدد باب يكثر فيه الغلط والخطأ باب يكثر فيه الخطأ أولا نبدا بين شيء وهو أن باب العدد متداخل مع باب التمييز أن باب العدد متداخل مع باب التمييز يعني لا يذكر العدد إلا ويذكر تمييز ولا يذكر تمييز إلا ويذكر العدد لأن الأعداد بد لها من, من مميز من تمييز ثلاثة عشر رجلا جاءني ثلاثة عشر رجلا رأيت ثلاثة عشر رجل مررت بثلاثة عشر رجلا إذا لاحظوا أن رجلا هذا هو المعدود وثلاثة عشر هو العدد المعدود هذا هو تمييز تمييز العدد إذن حكم أني لا بد من ذكر كل منهما في باب الآخر هذا أولا الأعداد الأعداد في باب العدد يمكن أن تقسم إلى المفرد، أعداد مفردة واحد اثنان ومن الثلاثة إلى العشرة ومن إحدى عشر إلى تسعة عشر والعقود والآلف مئة وألف ونحو هذا قال رحمه الله باب العدد من ثلاثة عشر إلى تسعة من ثلاثة إلى تسعة عفوا من ثلاثة إلى تسعة يؤنى ثم عن مذكاري وَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُؤَنَّثِ دائما. إذن نأتي لما قال المصنف ثم نذكر بعض الأمور الأخرى التي لما يذكرها من ثلاثة إلى عشرة العدد من ثلاثة إلى تسعة قال إلى تسعة إلى تسعة قال يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث إذن عندنا عدد وعندنا معدود عدد يأتي بعده معدود العدد هذا حكمه من حيث التذكير والتأنيث أنه قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنث هذا العدد العدد قد يكون مؤنثا قد يكون مذكرا متى يكون مؤنثا ومتى يكون مذكرا هذا الذي ذكره المصنفون رحمه الله قال لك إذا كان العدد من ثلاثة إلى تسعة بمعنى من ثلاثة أي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واضح وستأتي أن العشرة كذلك تدخل المفرد العشرة غير المركبة تدخل مع هذا الحكم ولهذا نقول إلى عشرة هنا أحسن إلى عشرة العشرة إذا لم بقيد إذا لم تركب إذا لم تركب مع مع عدد آخر خمسة عشر إحدى عشر ثلاثة عشر هذه عشرة مركبة أما إذا كانت مفردة هنا عشرة مفردة فحكمها يدخل مع هذا الحكم من ثلاثة إلى عشر. هكذا من ثلاثة إلى عشرة العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث إذا كان المعدود مذكرا فانث العدد وإذا كان المعدود مؤنثا فذكر العدد وذكر المصنف مثالا وهو قوله تعالى سبعة و وثمانية أيام حسوما أيام سبع بدون تاء ثمانية بالتاء لاحظ سبعة مذكر وثمانية مؤنث نطبق القاعدة هل الايه مع القاعدة أو مخالفة لها المعدود في سبعة ما هو ليالي والمعدود في ثمانية أيام فهم الآن عندنا ليالي جمع وأيام جمع هنا تأتي مسألة هل في التأنيث والتذكير في المعدود ننظر الى المفرد او الى الجمع الجواب ننظر الى المفرد والا فالجمع كله مؤنث كما قال ابن جني قال ان كل جمع مؤنث على كل هذا قوله على كلين هنا نحن في العدد في المعدود ننظر الى المفرد لا الى الجمع جمع ليال ما هو ليله وجمع ايام يوم الآن ليلة من حيث الله مؤنث أم مذكر مؤنث ويوم الحظ حيث الله مذكر إذن ليلة مؤنث سبع العدد سبع من أي في أي مجال ينتمي من ثلاثة إلى عشرة إذن نطبق عليه قاعدة العكس إذا كان المعدود مؤنثا نذكر العدد المعدود هنا ليلى مؤنث إذا العدد لا بد ان يكون مذكره فنقول سبع ليال والمعدود هنا ايام جمع يوم مذكر مؤنث مذكر إذا نؤنث العدد فنقول ثمانيه ايام هذه القاعده الاولى التي ذكرها المصنف رحمه الله قال لك اذا كان العدد من الثلاثة إلى العشرة بشرط أن تكون العشرة مفردة ولم يذكر هذه لكن حتى نتجمع القاعدة <تصفيق> ماذا؟ <تصفيق> اعكس أو خالف بين العدد والمعدود في التأنيث والتذكير إذا كان المؤن المعدود مؤنثا ذكر العدد وإذا كان العدد مذكرا أني العدد إذا كان المعدود مذكرا تihuأنث العدد إذا كان المعدود مؤنثا ذكر العدد هذه المساله الأولى هذه المسألة فيها مسائل المسألة الأولى فيها في هذه أو النقطة الأولى في هذه المسائل الأولى أو الفرع الأول سميه فرعا العبرة في العبرة أو قبل هذا المعدود في هذا المجال دائما يكون جمعا يعني المعدود أو المميز دائما يكون جمع ثلاثة رجال خمسة رجال يعني لا يأتي واضح خمسة أقلام خمسة أقلام نفهم؟ يعني بعد الثلاثه والاربعه والخمسه والسته والسبعه والثمانيه والتسعه والعشره دائما ياتي الجمع لا ياتي المؤنث لا ياتي المفرد لكن هل التذكير وينظر فيه من جهه الجمع أو من جهه المؤنث المفرد نقول من جهه المفرد اذا اول فرع مساله التذكير والتانيث ينظر فيها الى, إلى المفرد لا لا الى الجمع ينظر فيها الى المفرد لا لا الى الجمع والا فالايام مؤنث هذه الأيام لا نقول آآ آآ باعتبار التذكير هؤلاء نقول هذه الأيام وهذه الليالي أما في المذكرة نقول هذا يوم وهذه ليلة إذن نظر بالنسبة النظر إلى المفرد لا إلى الجمع المسألة أو الفرع الثالث في, هذه في هذا الباب في هذه المسألة فقط لذكر المصنف رحمه الله هنا هذه المسألة لم يذكرها أو هذا الفرع لم يذكره وهو قد يكون المعدود محذوفا قد يكون المعدود محذوفا مثلا يقال لك كم صمت تقول ها خمسة أيام أيام جمع ماذا جمع يوم إذن العدد يكون مؤنث لأن يوم مذكر لكن لو حذفت الأيام كم صمتا تقول خمسة تقول خمسة لكن إذا كان المحذوف هنا إذا كان المعدود محذوفا يجوز لك أن تقول خمس فاذا كان المعدود محذوفا جاز لك في العدد الوجهان جاز لك في العدد الوجه يقول نفس السلام من صام رمضان وأتبعه ستا أو بست من شوال يوجد في القرآن كذلك إذن هنا في هذا الباب من ثلاثة إلى عشرة إذا كان المعدود محذوفا جاز لك في العددي القياس على الاصل او العكس يعني جزء لك فيه وجهان التانيث او التذكير اذا كان الاصل انك تذكره, أنك تذكره يجوز لك ان تؤنثه و كان الاصل انك تؤنثه يجوز لك ان تذكره تقول كم نمت تقول خمس ليال واضح تقول خمس ليال هنا يجب أن تذكر خمس لأن ليالي جمع ليلة وهي مؤنث لكن لو حذفت ليالي تقول خمسات أو خمس ما الأفصح خمس الأفصح أنك تعامل العدد وكأن المعدود مذكور هذا هو الأفصح ولكن الآخر كذلك فصيح لكن الأحسن هو ماذا أن توافق القاعدة الى هنا قوله رحمه الله في هذا الباب قال وكذلك العشره ان لم تركب او قال هنا ادخلنا هذا الامر العشره اذا لم تركب كذلك حكمه حكم وحكم الثلاثه الى العشره قال وما دون الثلاثه ما دون الثلاثه كم واحد اثنان عندنا واحد واثنان زيد اثنان واثنتان وواحد أولياني جم... مثنى الأولى الأولياني نقول الأولياني الأولياني والأولى مثناه الأولياني لاحظوا في المقصور المقصور الذي ينتهي بألف اللازمه المقصور هذا الذي ينتهي بألف اللازمه انظر الى عدد حروفه إذا عدد حروفه اذا كان فوق الثلاثه ثلاثه فما فوق فالالف كلها تنقلب الى ياء في التثنيه كلها مهما كان اصلها ا ويا كلها تعود الى ياء مصطفى مصطفيان ياني. حلوى حلويان ياني. الأولى الأولى ياني الأولى الأولى ياني اما أما إذا كانت ثلاثة فانظر إلى الأصل إذا كانت واو تعود واو إذا كانت يا تعود تعود يا هذا ينظر في بابه ليس هنا اذا ما دون الثلاثة قال لك وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما واحد واثنان دائما عن القياس ما القياس القياس المقصود به هنا ان تذكر مع المذكر وان تؤنث مع المؤنث هذا هو القياس القياس ان يكون العدد والمعدود متوافقين في التانيث والتذكير هذا هو القياس الذي قاعده العلماء رحمه الله منهم ابن مالك قال القياس ان يكون العدد موافقا للمعدود ان يكون عدده موافقا للمعدود فتقول هم في واحد ماذا نقول ها ما ما دخلوا واحدا هم ما دخلوا واحدا اثنان ماذا ما سوا في التثنية الان هو ماذا قال قال نادن الثلاث هو واحد واثنان قال قال فهو على القياس ما معنى ماذا يقصد قياس قيس قلنا ان يؤنث مع المؤنث ويذكر مع المذكر ها اين المعدود المحذوف، معدود محذوف اولا ليكن في علمكم ان الواحده والاثنين ليس له معدود ما ما هو اقل من الثلاثة ليس له معدود هو يمثل العدد ويمثل المعدود لا هو مقصود واحد رجل واحد لا يو... يعني بمعنى ان الواحد لا يضاف الى المعدود لا يوجد معدود و... واثنان اثنان من الرجال اثنان رجلان اثنان وامراتان اثنتان هذا هو المقصود ان اذا قصد بالعدد المؤنث نؤنث واذا قصد بالعدد المذكر نذكر والا فليس له معدود ما لا ياتي معدود من بعده مثل ثلاثه ثلاثه رجال ثلاثه نساء لا نقول واحد رجل ما عندنا هذا او اثناء طفل ما عندنا لا يوجد واضح الان وبالتالي الواحد والاثنان اذا قصد يعني اذا دلت على المذكر فانه يذكر واذا دل على المؤنث فانه يؤنث تقول عندي قلم واحد وساعه واحده وعندي قلمان اثنان وعندي ساعتان اثنتان مفهوم هذا هو المقصود اذا على الاصل اذا كان يدلني على مؤنث فهو مؤنثان فهو مؤنث اذا كان الدليل على المذكر فهو فيذكره عندي قلم واحد يبقى. لا يعرب عدد معدوده هنا ابدا نعم مبتدا كذا صفه اي شيء عندي قلمان عندي خبر مؤخر آه مقدم وقلماني مبتدا مرفوع ارفعه الألف لانه مثنى وعندي ساعتان مثله لانه مثنى مفهوم وعندي ساعة مبتدا خبر مبتدا ساعة واحده خبر مبتدا صفة واحده هنا تصير صفة لا نقول عدد ولا نقول معدود هذا في الواحد واثنين لكن من حيث التانيث والتذكير لابد من بيانهم لا نقول عندي ساعة واحد او نقول عندي قلم واحده هذا لا يصح هذا مفهوم إذن على القياس قال وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما أي كذلك حكم الواحد والاثنان ماذا؟ الفاعل الفا... ما معنى فاعل فاعل من العدد عندي واحد ثان ف... ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع هذا كذلك يسير على القياس يمشي على على القياس أن تؤنث إذا أريد به المؤنث أن تذكر إذا أريد به المذكر فهم قال على القياس دائما قال ويفرد فاعل أو يضاف لمشتق منه إذن هنا من حيث التأنيث والتذكير انتهت المسألة اذا ثالث ورابع وثان وخم فهم فهو على على القياس اذا اريد به التانيث نؤنثه ثانيه هي في المرتبه الثانيه او ثانيه في المرتبه وهو ثان في الترتيب وهكذا رابع رابعه خامس خامسه سادس سادسه إذا أريد به المؤنث فهو مؤنث إذا أريد به التذكير فهو مذكر على القياس لا خلاف نخالف بين العدد والمعدود هنا ولكن هنا نعم في قضية إذا هنا العدد انتهى قضية التأنيف والتذكير تبقى مسألة فقط وهو إذا قصد اللفظ بعينه إذا قصد لم يرد به العدد اذا قصد اللفظ بعينه اي لم يرد به العدد تقول مثلا اربعه نصف ها ثمانيه اربعه نصف ثمانيه الاربعه هنا لم يقصد بها هل قصد بها العدد إنما قصد اللفظ في عد ذاته قصد به اللفظ هذا هو نصف هذا هنا يقولون نمنعه من الصرف لأنه عالم على عدد واضح؟ هذا اللفظ عالم على عدد هو هذا وهذا عالم على عدد هو هذا وهو مؤنث كذلك وهو فهنا كذلك يمشي على لا نقول أربع نصف ثمانين إنما يبقى على الأصل وهو التأنيث تقول أربعات ممنوع من الصرف لا ينون لأنه عالم ومؤنث فيه صفتان مانعتان أو علتان مانعتان من الصرف أربعات نصف ثمانيتا هذه مسألة كذلك تورط في باب العدد على كل حال إشارة لها فقط اذا قصد لفظه الان قال و الى هنا قال دائما هذا في قضيه التنعيد الان سيتحدث عن مساله اخرى وهي قضيه اضافه فاعل التي ذكرناها ثاني ثالث رابع خامس سادس حتى تاسع اضافه فاعل الى ما بعده قال ويضاف او قال ويفرد فاعل او يضاف لما اشتق منه أو, ينص أو, ما او لما دونه او ينصب ما دونه إذن له اربع اربعه احوال او نقول اربع احوال اربعه احوال نقول اربعه احوال او اربع احوال الحال الحال مؤنثة وبعضهم يذكرها يعني الغالب على أنها مؤنثة حال تقول هذه حالي لا تقول هذا حالي هذه حالي إذا لا نحتاج نضيف لها التاء لا نقول هذه حالتي نقول هذه حالي لأن الحال مؤنثة عند جمهور العرب إذاً حال جمعها أحوال فهي مؤنثة إذا باعتبار المفرد فنقول له أربعة احوال واضح وين كان النظر في كثير منهم ينظر الى اللفظ لا الى المعنى نعم ينظر الى الى اللفظ على كل مو فاعل اذا حال ال الافراد تقول واحد اثنان ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن ثامن تاسع أنت عاصيٌ قال أو يضاف لمشتقة منه اثنان مثلا الثاني ثاني تعرفون لماذا لا نقول ثاني لا لكن لو أدخلنا الثاني هذا لكن إذا أدخلناه توجد إضافة إذا ثاني إذا قال يفرد هكذا مفرض دون ان يضاف قال او يضاف لما اشتق منه من اين اشتق من اثنين فنقول ثانية اثنين. اثنين ثانية اثنين ثانية اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه ثاني اثنين يضاف له إذن هذا على حسب ما قبله واثنين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى ثالث ثلاثة لقد كفر الذين إن الله ثالث لحظ إن الله طبعا الآية لا تقطع لأنها حتى لا واضح لقد كفر الذين قالوا إن الله لم نقلها نحن نعم الحمد لله إن الله ها هذه الجملة ما قول القول كلها قالوا إن اسم إن الله ثالث خبره ثالث خبره ثلاثة مضف إليه فأضيف في استعمال عربة أضيف لما اشتق منه أضيف لما اشتق منه يفرد دون اضافه او يضاف لما اشتق منه او لما هو دونه او لما هو دونه ثالث اثنين ما معنى ثالث اثنين اي هو به صار المجموع ثلاثه هو ثالث اثنين رابع ثلاثه خامس اربعه سادس خمسة وهكذا يضاف لما هو دونه في النفضية هذه الحالة الثالثة الرابعة أو ينصب ما دونه هنا مضاف ثالث اثنين إنه إنه أي الرجل مثلا إنه ثالث الهاء اسم إنه ثالث خبر اثنين مضاف إليه أو ينصب ما دونه إنه ثالث اثنين بالتنوين ثالث فنقول ثالث خبر ان اثنين مفعول به لثالث كانه ثلث لاثنين واضح الان رابع ثلاث رابع ثلاثه اي ربعها هذا واضح لان اسم الفعل يعمل عمل عمل ماذا عمل الفعلي كيف يبدا اي ثلث الاثنين نعم المعنى لا يختلف لكن المعنى الدقيق يختلف لكن معنى العام لا يختلف واضح حينما نقول اكل التفاحة اكل التفاحة اكل تفاحتي اكلها هو اكلها اكل تفاحه هو ياكلها وسيأكلها ولهذا جاء لأحد مقي هذا مرة معنا في اسم الفاعل عمل اسم الفاعل يقال قيل له رجل قال لا قيل لك هذا قاتل ابنك وهذا قاتل ابنك من يستحق القصاص الأول قاتل ابنك خلاص قاتل ابنك بالإضافة هذا قتله وانتهى الأمر قاتل ابنك أي هذا سيقتل ابنك مفهومنا فرق بين ثالث اثنين وثالث ثلاثة آه. ثالث اثنين وثالث اثنين رابع ثلاثة ورابع ثلاثة هذا واضح هذا المعنى الدقيق وإلا في المعنى العام هو الرابع أو هو الثالث وهكذا، ومنه قوله تعالى ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم أي رابع الثلاثة ولا خمسة إلا هو وهكذا يعني هذا من باب اضافه الى ما هو الى ما هو دونه اذا هذه الاحوال احوال العدد احوال العدد ماذا هذا هذا ما يوجد فيه فقط نعم ثم موانع الصرف كم بقي من الوقت سته كم اعيد أي الجملة باق باقيه <سحي> كم بقي كم بقي ستة وماذا ستات أو ستات ست أو ستات لا أقصد الدقائق لا أذكره ثم أحذفه أذكره ثم أحذفه معدود ست دقائق أحذفه يجوز المجال ستات وست نعم دقائق جمعوا دقيقة يحاولوا أن تستعملوا حتى انا لا تنسوا القواعد نعم كذلك منهم رابعهم نعم إذن هذا فيما يتعلق العدد نحاول أن نلخص إذن العدد العدد لاحظوا عندنا العدد وعندنا المعدود العدد من مع المعدود من حيث التذكير والتأنيث على أحوال على أحوال الحاله الأولى أن هذا التلخيص سنذكر في بعض المسائل التي لم تذكر نسيناها أن يخالف القياس أن يخالف القياس القياس ما هو موافقة العدد المعدودة في التذكير والتأنيث هذا القياس أن يكون عدده مع المعدود سواء في التذكير والتأنيث هذا القياس إذن الحال الأولى أن يخالف العدد المعدود في التذكير والتأنيث وهذا متى من ثلاثة إلى عشر هنا بقوسين بشرط ان تكون العشره ها غير مركبه واضح هذا جميل الثانية الحاله الثانيه ان يوافق هو في القياس بمعنى ان يكون العدد والمعدود سواء في التذكير والتانيث وهي في ها العشره اذا ركبت الان عشره اذا ركبت هذا الذي نمثلها اذا ركبت 10 ما تتركب العشره كم فيها من حالات 11 12 13 14 15 19 اذا تسع حالات هنا لاحظوا رأيت أحد عشر كم كم المعدود من أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفرد المعدود من أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفرد ومن ثلاثة إلى عشرة يكون جمعا وواحد واثنان لا لا يوجد لا لا يوجد اما مع المئه نرى إذن رايت احد عشر كوكبا كوكبا كيف حاله من حيث التذكير والتأنيث مذكر اليس كذلك ها احد عشر الان العشره كيف حالها آه؟ تتبع المذكر هنا هنا على القياس راح توافق في القياس اذا كان المعدود مذكرا فالعشره تكون مذكر دون تاء رايت احد او احدى عشره امراه الشين عشر سياتي حكمها لا لا رايت احدى عشره احدى عشره امراه احدى عشره امراه عشره هنا لا بد ان ان تؤنث لان امراه مؤنثه مفهوم هذا لا هنا لا ننظر الى احدى لا بد من التاييد احدى لانه اقل من الثلاثه آه. إنه في فيه بثلاثة عشحتة. عندي خمسة عاشرة رغيفا رغيفا مذكر عشرة مذكر لا عندي خمسة عشرة نخلة العشره هنا العشره هنا ها توافق النخلة وهذا يذكر عند الأساتذة في التنقيط ثمانية عشر نقطة دائما يختلفون في العشر هل تكتفي التاء أو لا ثماني عشرة نقطة نقطة مؤنث العشرة أنث أما الثلاثة تخالفها واضح الآن ثلاثة ثلاثة ثلاثة, تع... ثلاثة وأربعة وخمسة وهكذا الجزء الأول هذا هذا الجزء الأول ينظر فيه ينظر فيه من حيث ال من الثلاثة إلى, إلى التسعة يخالف المعدود هذا يخالف هذا في التذكير الثاني والعشرة توافقه عندي ثلاثة عشر رجلا وعندي ثلاثة عشرة امرأة نفهم الآن هذا العدد إحدى واثنى عشرة لا كلام فيه من الثلاثة عشر تسعة عشر الجزء الأول مع المعدود الجزء الثاني وهو العشرة يوافق المعدود واضح وربما نعود إليه في الدرس القادم ونتم ما يتعلق بالمئة والألف من باب الفائدة أوه. إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي